إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصط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 124. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 125. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في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 119. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا 110. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 111. هو الذي يسيركم في البر حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مكان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 رَبَّنَّ مَن أنجّاهم إِذا هُم يَبغُونَ في الأرض بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 124. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 125. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام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 119. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون 110. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال كَذَلِكَ تصرفون 111. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ لَرَيْنَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ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 124. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 125. أثم إذا ما وقع آمنتم به آل آن وقد كنتم به تستعجلون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 أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 129. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين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 مِثْ قَالِ دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا في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 117. هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على مَا ما لا تعلمون 118. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 ثَُّ لاَا يَكُنْ أَممركُمْ عَلَيْكُم غَّتَ ثُمَّ قُضُون إلَ يَ وَلاةُم ظِرُون فَإِتَ وََّتُم فَمَا سَألتُكُم مِن أَج إن أَجرِْييَ إِلَّا علىى اللهَِّ وَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسللِمين فَكَذَّبُوه فَنَجَّينَاهُ مَم 124. ونحن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 125. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات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 اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين 117. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم 118. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم فلما 116. ولو قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين 117. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فَمَا آممَلََ لِمُسَ إِلَّا ذُرِّيَةُم مِ قَوْمِهِ عَى خَوْفٍ مِ فِجْعوونَ وَمَلَائِهِمْ أَ يَفتِنَهُمْ وَإَِّ فِ الرْععونَ لعَ فِي الأرْرضِ وَإِنهُ لَ مِنَ